الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يا معكم محمد ولا الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.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 وأنتم عاكفون وماذا قال الإمام في هذه المسألة يا بني قال الإمام إن الاعتكاف في اللغة هو الملازمة يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم وهو في عرف الشرع ملازمة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص ثم قال إن العلماء أجمعوا على أنه ليس بواجب ولكنه قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه بارك الله لنا في نباهتك وحفظك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا هيا بنا إلى الكتاب الجامع من القرطبي والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الثامنة والعشرين أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى في المساجد واختلفوا في المراد بالمساجد فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسجد إلياب روي هذا عن حذيفة بن اليمام وسعيد بن المسيب فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها وقال آخرون لا اعتكاف الا في مسجد تجمع فيه الجمعة لان الاشاره في الايه عندهم الى ذلك الجنس من المساجد روي هذا عن علي بن ابي طالب وابن مسعود وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وابي جعفر محمد بن علي وهو احد قول مالك. وقال اخرون الاعتكاف في كل مسجد جائز يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم وهو قول الشافعي وأبي حنيفه وأصحابهما وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن وهو أحد قولي مالك وبه يقول ابن علي وداود ابن علي والطبري وابن المنذر المسألة التاسعة والعشرون وأقل لا تكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة فإن قال لله علي اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف ليلة ويوم وكذلك إن نظر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة وقال سحنون من نظر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه إن نظر يوما فعليه يوم بغير ليلة وإن نظر ليلة فلا شيء عليه وقال الشافعي عليه ما نظر إن نظر ليلة فليلة وإن نظر يوما فيوما أقله لحظة ولا حد لأكثر وقال بعض أصحاب ابي حنيفة يصح الاعتكاف تكاف ساعة وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قولي وهو قول داود بن علي وابن عليا واختاره ابن المنذر وابن العربي واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرب فسد صومه عند مالك وأصحابه ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره وأن ليله داخل في اعتكافه وأن الليل ليس بموضع صوم فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم وإن صام فحسن وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر لا يصح إلا بصوم وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وفي الموطئ عن القاسم بن محمد ونافع المولى عبد الله بن عمر لا إلا بصيام لقول الله تعالى في كتابه وكلوا واشربوا إلى قوله في المساجد فإنما ذكر الله لأتكاف مع الصيام قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا واحتجوا بما رواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم أخرجه أبو داود. وقال الضار تفرد به ابن وديل عن عمر وهو ضعيف وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصيام قال الضار تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة وقالوا ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف بل يسح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره فإذا نظره النادر فإنما ينصرف إلى مقتضاه في أصل الشرع وهذا كمن نظر صلاة فإنها تلزم ولم يكن عليه أي فطهر لها خاصة بل يجزئه أن يؤديها بطهارة لغيرها المسألة الثلاثون وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه لما روى الأئمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكف يدني إليه رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان تريد الغائط والبول، ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة، فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع في فوره بعد زوال الضرورة، بنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليه، ومن الضرورة المرض البين والحيض، واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا. وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعي يعود المريض ويشهد الجناكز وروي عن علي وليس بثابت عنه وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوع فقال في الاعتكاف الواجب لا يعود المريض ولا يشهد الجناكز وقال في التطوع يشترط حين يفتدئ حضور الجنائز وعيادة المرضى والجمعة وقال الشافعي يصح الشراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشفود الجنائز وغير ذلك من حوائجه واختلف فيه عن أحمد فمنع منه مرة وقال مرة هرجوا ألا يكون به بأس وقال الأوزاعي كما قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر لا يخرج المعتكف من اعتكافه الا لما بد له منه وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له المسألة الحادية والثلاثون اختلفوا في خروجه للجمعة فقال الطائفة يخرج للجمعة ويرجع اذا سلم لأنه خرج إلى فرد ولا ينتقد اعتكافه ورواه ابن الجهم عن مالك وبه قال أبو حنيفه واختاره ابن العربي وابن المنذر ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نظر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه وقال عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح وتكافه وهو صحيح لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد فعم وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان ومتى اجتمع واجبان احدهما اكد من الاخر قدم الاكد فكيف اذا اجتمع مندوب وواجب ولم يقل بترك الخروج اليها فكان الخروج اليها في معنى حاجه الانسان المسألة الثانية 32 المعتكف اذا اتى كبيره فسد اعتكافه لان الكبيره ضد العباده كما ان الحدث ضد الطهاره والصلاه وترك ما حرم الله تعالى عليه اعلى منازل الاعتكاف في العباده قاله ابن خويز منداد عن مالك اذا فان خروج المعتكف لعياده مريض او شهود جنازه او لقضاء ما لا بد له منه من حاجته جائز يا عم نعم يا عبد الواحد وهذا هو ما بينه لنا الامام فماذا إذا غلبه النوم في المسجد يا عم؟ هل يباح له أن ينام فيه؟ نعم يباح له ذلك بشرط المحافظة على نظافة المسجد وصيانته وله أيضا أن يأكل ويشرب في المسجد وأن يعقد العقود كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك لا حرمني الله من علمك يا عم أنت دائما تضيف لي ما يعينني على استيعاب ما يعرضه علينا الإمام وفهمه أدام الله عليك حب العلم يا بني وزدك فهما له وتمسكا به وأبقاك الله ذخرا لي يا عم فلنقم الآن إلى شؤوننا وغدا بإذن الله لقاء جديد مع إمام القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم